وَكمْ أَهلَك لَا قَفَلَهُ مِ قُرِهُم أَشَدُ منهم بطشا في البلاد هل مِن الن بَقُ شَ فَنَق قَبُ فيِي إن في ذلك كَانَ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا 118. وما مسنا من ربوب 119. فاصبر على ما يقول يَوْمَ قَبْلَ الغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارُ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ 124. ذلك يوم الخروج 125. نحن نحيي ونمي يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا بَلْ حَامِلَاتٍ وَقَرَارًا فَالْجَارِيَاتِ أسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإنما توعدون لصادق